يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلِهُ نَاسِئِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيمًا قَدْ سَبِعْنَا يُرْحَى إِلَيْكَ مُنْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَغَسَّلْ عَلَى اللَّهِ وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تباهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقشق عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن عمدت قلوبكم وكان الله رفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين, من المؤمنين مسؤولا. وإذ أخذنا من النبيين نتاقه ومن جرمه نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى بي مريم وأخذنا منهم نتاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكاترين عذابا أليما يا أيمن الذين آمنوا تكون يا الله عليهم إذ جاءتم جنود إذ جاءتم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الأبصار وبلغت القلوب الحناجر, الحناجر وتضمنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وجلزلوا جلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في وَنَعْدَنَا وَعْدَنَا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا هو واذ قال القافه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويسادث فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا هور يقول عليهم من أقبارها ثم تعلوا الفتنة ثم تعلوا الفتنة لأسوها وما تلفتوا بها وما تلفتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل الأيولون الأدبار وكان عهد الله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 ولا نصيرا، قد علّم الله المعوثين منه، والقائين لإخوانهم، والقائين لإخوانهم هلم إلىنا، ولا يأسون البأس إلا أخلينا أشحّة عليكم، فإذا جاء فإذا ذهب الخوف سلقوه بألفين شداد بألفين شداد أشرحا على الخيل أولئك لم يؤمنوا فأحد الله أعمالهم وكان ذلك على الله يرى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولئن يظن المبينون الاحزاب قالوا ماذا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوك بهيلا ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الختال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من وَقَاتَلَ فِئَةً مِنْهُمْ مَرَّةً فَرِيقًا ۖ فَغَلَبْتُمْ فَرِيقًا ۖ فَاقْتُلُوهُمْ وَأَسِرُوهُمْ وَفِيكُمْ قَتْلُهُمْ وَأَسْرُوهُمْ ۚ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَنَا أَشْهَدُ كُلِّ شَيْءٍ لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمسعكم وأرسلحكم سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز لمحسناك من إن أجر العظيم يا نساء النبي من يعلمون دفاهشة مبينة يضاعف لها العذاب يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيره من يظلمون لله ورسوله وجعل صالحا وتعمل صالحا نؤتى أدراها مرتين واعتذنا لها رزقا كريما يا نساء نبينا صنك أحدا من النساء إن لقيتنا فلا تخضان بالقول فيقن على الذي في قلبه مرض فيقن الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتكم ولا تبردنا تبرج الجاهلية الأولى وأطينا الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله الرسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والقالبين والصادقين والصادقات والصابرين, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصديقين والمتصديقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاجرين الله تفير والزاجرات عز الله لهم فعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لأمين ولا مؤمن في إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون له الخير من, من أملهم، ومن يعصي له رسوله فقد ضل ضلالا مبيناً. وإن تقول للذي أن الله عليه وأن عنت عليه أمسك عليك زوجك واتصل لا، وتؤذي نفسك من الله ربي، وتحشى. وَاللَّهُ حَقٌّ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا الزَّوْجُ وَجَنَاكَ هَذِهِ لِكَيْلَا يَكُونَ لِكَيْ نَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَاجٌّ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَلَقَ مِنْهُمْ وكان أمر الله مسعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ثمة الله في المدينة خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبيغون الله ويخشونه, ويخشونه لا احد إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمدا ند من الرجال ولا الرسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحو ذكرته وأصيلا هو الذي يغلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بمؤمنين رحمة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعبد من أجر يا شاهدا ومبشرا شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وفراجا نيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطعي الكافرين والمناسطين ودعب وتوكل على الله كَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ أَن إن تعذبونهم فنسعوبن ونصلحو لهم صرحا جميلا يا أيها النبي انا أحلى لك أزواجك التي اتيت اجورهم اللاتي اتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما افاء الله وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي معك وامرأة وامرأة مؤمنة إلهمبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستحقها خالفة لك خالفة لك من دون مؤمن قد علمنا ما تردنا. وما ملكت ايناهم وما ملكت ايناهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله رسولا رحيما ترجمن فاش ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح علي ذلك أجنا فقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحزن ولا أن تبذل بهن من أزواجه ولو أعجبك, ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رطيفا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إذ نلَكُم إلى ضعَى من غير ناظرين إنا غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخروا فإذا قعتم فتشووا فإذا قعتم فتشووا ولا مسألكين لحديث إن ذا كان النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لا لكم لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله لكان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائين ولا أبنائهم ولا الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا قلوا عليه وسلموا تسليما الذين ياخذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كتبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بمتانهم واثموا بينا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا ان لم ينتفع المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا المرجفون في المدينة لنغينك بهم ثم لا يجامرونك فيها ثم لا يجامرونك فيها دِيْنُكَ سَيْلَا في اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَرَى سُنَّةَ اللهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عند اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ مع تكون قريبا إن الله لعنى الكافرين وأعد له سعيرا خالدين فيما أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلم وجومهم في النار يقولون يا ليسنا أطعن الله يقولون كبراءنا فأضلرون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنى كبيرا يا كان عند الله رجيها يا أيها المدين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يطلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما من يطل الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما فأبينا أن يحملناها وأشبقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين, والمشركين والمشركات ويتوب الله وعلى المؤمنين والمؤمنات وكان الله.